on the قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أذقان <تصفيق> سجدا Hola وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولن يفر له شريفا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا بسم الله الرحمن الرحيم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 1. ويبشر المؤمنين 2. ويبشر المؤمنين الذين يعملون ص حاتِ أَ لَُ جرَد حسَم مكِ في في الذين قالوا اتخذ الله ولذا